بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما دراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما من دافق يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم جبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فرحل الكافرين أمرهم